119. إنما بالكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 110. ولا يحذنك الذين يسارعون في الكفر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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحتبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم 112. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما 113. ولهم عذاب مهين 114. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 نَتّبُ مَا قالَاوا وَقَطْ لَهُمُ الأأَندأَ بِغَرِ حَِ وَنَقُولُ ذُوقُ وَعَذاَابَ الحَركُ ذَلِكَ بِمَا قََّمَت أَديبُم وَأَنَّ اللهَّه نَتَ بِغََّامِ للِبِيد 119. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 110. قل قد جاءكم رسل 114. قبله بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 115. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 117. كل ذَائِقَةُ ذائقة الموت 118. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 119. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور